بسم الأب والابن ا ل و و ر حدثت ا ل س الإله الواحد الذي الآن ا له كل مجد من الآن وإلى ل وكرمه مجده من ب صدق البابا كيرلس قبل ما ي ت ن ي ح بكم س ا ع ة دخل عليها عم عزمي الله يرحمه سواء بتاعه قالو عاوز ح ا ج ة يا سيدنا قال له س ح ن ا ه ن س ا ف ر ا ا ر د ه ي ا ل ن ه ا ر د ة قال د ن ب س ي ا سيدنا سيدنا س ي ن ا س م د ن ا سيدنا سيدنا ي د ن ا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا س ن ا سيدنا س ي د ا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا د ن سيدنا سيدنا سيدنا ي د ن ا سيدنا س ي د ن ب ي د ن ا سيدنا سيدنا س ي ن ا س ي د ا س ي د ي د ن ا سيدنا س ي ا س ي ن ا سيدنا س ي د ي د ن ا س ي ن ا س ي ه ا ي ع ن ي سيدنا ب ي س ا ف ر ع ا د ة ا س ي د س ي ن ا س ي ا ي د ن ا س ي ن ا سيدنا س ي ن ي د ن س ي د ن ي د ن ا ي د ا س ي د ي ر م ر ي م ي ن ع س ي د ن ي و ن س ف ر ا ح ب ي ض ر ا ل ش ن ط ة وجالوا تليفون من ا ل ب ط ر خ ا ن ة ايه عزم انت فين قالوا بجيب ا ل ش ن ط ة عشان سيدنا مسافر ا ل ن ه ا ر د ة قالوا سيدنا تعيش انت من خمس دقايق سافر فعلا بس سافر ايه السماء وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس و كان سايب و ص ي ة او كان سايب وصيتين و ا ح د ة اتعمل بيها و ا ح د ة اتعمل بيها و ا ل ث ا ن ي ة لا الوصيه اللي ما ت ع م ل ش بيها كان كاتب ان عند ه م ف ا ر ق ة نفسي من جسدي ما فيش سماح حد يخلعني هدومي ويتسنوني بالهدوم اللي علي عشان ك د ه كلميه ا يلبس ج ل ب ي ة كان ي ن ف ا ض ه ا ك د ه يقول لها يمكن تكون انت يا نسو ي م ك تكون انت اللي أ ن ا ايه هسافر بيه ولما يخلع يغير يمسك اللي اتوسخ قولها مش انت يمسك تاني قولها لا يمكن تكوني ايه يمكن تكوني انتي كان كل ما ي غ ي ر ج ل ب ي ه لا مش انتي ويمكن تكوني انتي طبعا ا ل و ص ي ة دي بكل اسف اكتشفوها بعد البابا كيرلس ما صلي عليه والدفن وكانوا ا ل د ف ن و خلعوه ولبسوه ايه هدوم ت ا ن ي لكن ا ل و ص ي ة اللي عملوا بيها هي ا ل و ص ي ة بتاعت نقله الى دير م ا ر ي ن ي ن ا في ماريوس واللي حصل ان يوم الاربع افتكر تماما اثنين وعشرين حداشر اثنين وسبعين فتحوا ا ل م ق ب ر ة اللي كان مدفون فيها البابا كيرلس و و في الكاتدرائيه و أ ن ا أ ش ك ر الله اللي كنت من م المحظوظين اللي حضروا هذا الفتح وشفنا سيدنا البابا كيرلس و و نايم في الصندوق زي ما هو بعد مضي عام و أ ك ث ر عام ونصف تقريبا ا ل أ ط ن ت ي ن اللي في م ن خ ي ر ه زي ما هم نايم مغمض ع ن ي ه و رموش عينيه زي ما هي شعر إ يده زي ما هو نايم منتظر لقاء الرب على السحاب هو غايه ما هناك إ ن ي كنوشه اخماق حبه والبرنس يادوب كام خرم كده من ا ل ك ث م ة ب ت ا ع ة العده والحاجات اللي زي كده المهم يعني باختصار شديد جدا البابا كيرلس بقلبه كبير ق و ي ومحبته الواسع ة ا ل ف ي ا ض ة وهو نايم كده أ و ل ما فتحه الصندوق وكان البابا شنوده موجود صلوا ث ل ا ث ع ش ي ة وطلعوا صندوق ا ل ك ا ت د ر ا ئ ي ة يوم الخميس الصبح يعني أ ن ا آ س ف أ ق و ل التعبير ده يوم لم تشرق فيه ش م س على ا ل ق ا ه ر ة م ن الصبح والمطر نازل إ ي ه بقى مطر غزير غزير غزير جدا وصلي القداس و أ خ ذ و ا البابا كيرلس وطلعوا ب ي لدير مرمينا ا هناك صلوا ص ل ا ة عشيه وتاني يوم عملوا قداس و ح ط و ا في ا ل م ق ب ر ة بتاعته اللي هي المزار بتاع البابا كيرلس دلوقتي المزار العظيم واتقفل عليه لكن الشيء اللي ا ق و ل ه ل ك م ان ا ل ج م ا ع ة ا ل أ ع ر ا ب اللي موجودين في الجبل في ماريوت جم دير مريمينه ا وسجدوا قدام القبر وقالوا له يا ج ي ا ب الخير يا أ ب و الخير المطر م ق ط و ع عننا ليه م د ة لكن يوم ما أ ن ت جيت أ ر ا ض ي ن ا كلها ا ي شربت بوجودك واعتبر ده يوم عيد عندهم ويوم خير يوم ما راح البابا كيرلس ب ص ن د و ق ه لديرو مريمينه و ت ح ط يوم 24 كان يوم ا ل ج م ع ة وكان الوفد يقود ه ن ي ا ب ا ل أ م ب س ا م و ئ ي ل الله ينحن نفسه وشيء ا ل الغريب اني انبرا صموئيل لما مات مع السادات الشيء العجيب ان يوم ما فتحوا ا ل م ق ب ر ة بتاعت البابا كيرلس الغطا أ م ب س ا م و ئ ي ل الخلوا ا ل أ ب ر ده ل ن ش ي ل ه ليه أ ك ي د ه ي ن ف ع لحد تاني ويموت أ ن ب ى صموئيل او يحصل استشهاد ويتفرق في نفس القبر اللي كان فيه ا ل ا ي البابا كيرلس والبابا كيرلس سافر والبابا, والبابا كيرلس لما سافر بعديه سافر عنبى صموئيل وكان البابا كيرلس يقول انا مسافر و أ ن ا مسافر, مسافر عالسما م تعوجوني ا حبايب أ ن ا قلبي في حب حبيبي دايب أ ن ا مسافر عالسما صدق ولا بد أ ن ايه ان تصدق بيقولوا م ر ة من المرات و ا ح د ة ست عندها بنتها ك ب ي ر ة بنتها دي عمرها بتاع عشرين س ن ة فبنتها اللي عمرها عشرين س ن ة دي جالها بعد عنكم نزيف دم ف ب س ط ا ل أ م البنتها كده وقلت ه ا يا بنتي ه ق و ل ك إ ي ه أ ن ا يا بنتي زمان و أ ن ا بنتي قبل ما ا ت ج و ز ل ل أ م اللي بتحكي كان جاني نزيف دم و أ ع م ل إ ي ه رحت لابونا مينا المتوحد مصر ا ل ق د ي م ة فساعتها لقيته مشغول ل ق ي ت ا ل ف ر ا ج ي ة بتاعته م ر ك و ن ة على دكه فجيت رحت ع د ت م س ك ه ا ل ف ر ا ج ي ة ورحت م س ح ه فيها وشي إ ي قلت يا أبونا مينة أبونا مينة ده هو البابا يا مينة مينة إيه؟ أبونا أبونا باباك بركة أبو كيرولوس هو ده بتقول ف ب إ ي م ا ن خدت ب ر ك ة وانزلت و خ ف ي ت ه ب ا ي ز الفل حتى أ ب و ن ا مين ا ما صلليش ف أ ن ت يا بنتي روحي للبابا كيرلس حتى ولو تاخدي ب ر ك ة من هدومه كده وهو ماشي فالبنت راحت وخدت بعضها ولقت ي ي ع ن ي الدنيا ز ح م ة والبابا كيرلس ي ع نازل ي ن يصلي ع ش ي ة فخلت البابا كيرلس وهو ماشي كده وجات وراه ح ط ت إ ي د ه ا ع الشاذ و ب ت م س حاله ب بعد م ح ا ط د ه ا عشال فاو ل م ح ا ط ئ ه عشرين ا عرب ا كروز ب س ل و ر ا كده بسلا جربت ايها جربت ايها ت ب ن ت ي ومكولاي ه يعني برضو ا ل بابا كروز ع ا ر ف حكايت اه اما ه ا لا ل ي ع د ت ج ن ب اه جمب فراغي ة صدق ولا بد ان ايه انت صدق م ر ة واحد مسيحي جاي هو ومراته من العراق وجايين لمؤاخذه ا ل ع ر ب ي ة مش عن طريق ا ل ط ي ا ر ة يعني فبيفضلوا يمشوا ل غ ا ي ة أ ق ر ب حته يلاقوا فيها فندق يبيتوا و ا ل ع ر ب ي ة ا ل ش ن ط ة م ت س ت ف ة حاجات وفوق العربيه شبكه م ت س ت ف ة حاجات و الفندق اللي ن ز ل و فيه بعد عنكم في ح ت ة مقطوعه ة ذ ا ص ع ب خ ا ص يعملوا ايه إ ل ا حصل اني نسده وبعد ما طلع الفندق والليل ا ل ي ل الست بتقول لزوجها يا حبيب انت قفلت ش ن ط ة ا ل ع ر ب ي ة كويس قالها ل ينهار مش ف ا ي ت ده انسعد ما طلعتلك البلوفر انا نسيت اقفل العربيه ة ردي فيها الفلوس وتحويشت ا ش ق ة عمرنا ي سنين طويله نزل تحت يقول الغفير طب اطلع اقفل ش ن ط ة ا ل ع ر ب ي ة قال له مدير الفندق قفل الباب بالمفتاح و م ن و ع حد يخرج او يدخل الراجل نام يعني منامش الان طول الليل اول ما نور شقشق شق كده رح ب ص ان البلكونه بتاع الاوضه نازل فيها ف ل ق ى واحد مكلفه كده ب ش ا ل ا س و د بيلف حول ا ي ن ا ل ع ر ب ي ة قال بس ده الغفير بتاع ايه بتاع الفندق إ ن ه م النور ظهر والراجل لبس ونزل هو ومراته فبيقول الرجل الغفير انت عم تكتب الفلم تكلفت ب ش ا ل ا ل ص ب ح ي ة قال لا يا عم انا لسه صاح قال و م ا ن ي اللي كان ب ي ر ف حوالينا ع ر ب ي ة ا ل ص ب ح ي ة قال ما حدش ازاي ده كان في واحد قال له أ ب د ا محدش يقدرين حته ن في ح مقطوعه الراجل خرج ل ق ى ش ا ن ت عربيه م ف ت و ح ة ولقى كل حاجته زي ما هي ومراته صحته صحيه قريت تشوف يا فلان أ ن ا طول الليل بقول يا بابا كرولس ا ل ع ر ب ي ة في حمايتك انت العربية في حمايتك انت وفعلا البابا ولا واحد أنا أصلا كرولوس حمل ولي بلد عربية أعرفه نظر مدرسة في شبرة بقى بد في في أن من بلد يعني صدق تصدق هو اسمها ش ط ن و ف تبع ا ل م ن و ف ي ة فرحم البابا كرلس قال له يا سيدنا والدتي ت ع ب ا ن ة جدا قال له انت منين يا عم قال له انا من شطانوف قال, قال له ايوه سيدنا ياريت يا ريت مريمينه حبيبك يروح لامي ويشفيها خدوا بالكم معاه من الكلام قال له يا ريت يا سيدنا مريمينه يروح لامي و إ ي ه ويشفيها رد عليه البابا كيرلس و قال له لا يا عم م ا ر مينا ميرضاش ا و ح يروح قال له يا سيدنا قال له حصانه أ ب ي ض ويخاف عليه من ا ل أ ر ي ا ف ل ي ت و ا خ احنا نبعث لها ست ا ل ع د ر ة يا يابني ست ا ل ع د ر ة ت ح ن ا ي ن ة وتروح أ ي ح د كان الكلام ده يوم تلاته و ص ح ب ن ا طبعا قعد لغايه يوم الخميس وبعد يوم الخميس خلص ا ل م د ر س ة بتاعته اللي ه وناظر ا ل م د ر س ة ده وراح ل ب ل د ه و شطنوط ا لقى امه ك و ي س ة جدا قالها عامله ايه يا ام كويسة قلت الثلاثة بني حلمت بالست ا ل ع د ر ة جات حطت ايدها على راسي قالها ل كان ا ل س ا ع ة كام يوم الكلام ده قلته كان حوالي ا ل س ا ع ة س ت ة ونص بعد الظهر في نفس ا ل ل ح ظ ة اللي كان ن ك ل م فيها ايه البابا ا ي كيرلس وصدق ولابد أ ن تصدق عجيب هو الله في قدثي ربنا شغال ولا مش شغال شغال يحب الخطاه و ا ل أ س م ا يرجعوا إليه من كل ل من ق ب أبوة ه م و ا ل ر و ح الخدس ا ل إ ل ه الواحد له كل مجد وكرام من ج د وكرام م ا ل آ ن أمين وإلى الأبد د ص ق و ل ا ب د أن ه م أ ن تصدق ربما البعض يظن أ ن البابا كيرلس كانت خ ا ل ي ة حياته من المشاكل والمتاعب البابا كيرلس كان بيعاني كتير جدا في يوم من ا ل أ ي ا م البابا قاعد في ا ل ب ط ر ي ا ل ك ي ة و ح ب ر ي ه يدوبك ليه س ن ة و ش و ي ة وجاله ء مرسال يقول له يا سيدنا واحد من إ خ و ا ت ك المطرنه بيلف ياخد توقيعات ا ل م ط ر ن ة عشان عاوز يعمل حجر عليك وبيقول انك جاهل ومتفهمش في ح ا ج ة وعايزين يبعدوك عن ا ل ك ر س البابوي فنسل البابا ك ر و ل س يصلى ع ش ي ة ك ا ل معتاد وبص الماري م ر ق ص ل ل ص و ر ة وقال له شوف يا ماري م ر ق ص لو حصل الموضوع ده انا هزعل ومشارجعلك تاني ه ر و ح ا ل ب ر ي ة ومش جاي تاني يحجروا ع ل ي ليه هو العلم كل حاجه وبكى البابا كيرلس و وكان نيافه ا ل م ت ر ا ن ده خلص جولته و راجع وكان في اليوم ده عنده إ ك ل ي ل فقبل ما ينزل ا ل إ ك ل ي ل أ خ ذ إ ز ا ز ه دوا شربها غلط ف ر ي ه ا دوا مسموم ومات نيافته قبل ما يقدم الورق للمسؤولين ويحجروا على البابا كيرلس وصدق ولابد أ ن تصدق في يوم من ا ل أ ي ا م تجمع في البطرخانه ا ل ق د ي م ة في ا ف ن ا ء ا ل ب ط ر ي ا ر ك ي حوالي يمكن ميتين راجل وقعدوا يهتفوا ضد البابا كيرلس فليسقط الجاهل عدو العلم ا ل ج ا ه د عدو العلم فليسقط أ م ب كيرلس و السادس ودي وزعه منشورات فجات ع ر ب ي ة من اسم ا ل ا ز م ك ي ة ولمت ست ع ل ى ما أ ف ت ك ر أ و سبعه ا ف ن د ي ة من الناس اللي بيقودوا الهتافات دول وحطهم و في البوكس قبل البوكس ما يوصل الاسم كان البابا كيرلس و خد خبر ورفع س م ا ع ة التليفون وقال ل ل م أ م و ر أ و ل ما ي و ص ل ه عندك افرج عنهم فورا قالوا دول كان بيهتفوا ضدك قالوا عيالي يا اخي بيتدلعوا على ابوهم قال لك نفرض هما هتفوا ضدي هما هتفوا ضدي انا ولا ضدك انت انا يا سيدي مسامحهم دول ولادي قالوا حاضر يا سيدنا تحت امرك فاول ما واصل البوكس ا ل م أ م و ر قال لهم ابوكم عفى عنكم اياك تحسوا بمحبته ليكم ا تفضلوا مع ا ل س ل ا م ة وصدق ولا بد أ ن تصدق ك ا ي ف أ ب ر و ش ي ة ف ا ض ي ة والبابا ك ر و ل س اختار راهب حلو تقي عشان يعملوا اسقف أ و مطران على ا ل أ ب ر و ش ي ة دي فاختيار البابا برضو لا يقدر يرضي كل الناس واحد من الخواجات مع جبوش الاختيار بتاع البابا قال له يا سيدنا اختيارك غلط قال له لا ي ي ابن أنا ما اخترتش يا ابني ده اختيار غلط وما ينفعش يا ب ن ي ليه يا ب ن ي متزعلش ا ربنا منك و ا ب د أ بالسلام يا ب ن ي قال له لا شو بقى انا بكلمك وانا في مصر يوم هينزل الاسقف اللي انت رسمته ده انا مش هاكون في استقباله قال له على خير ت الله يا ابني روح يا ابني مش هاتكون في استقباله الرجل خرج من عند سيدنا البابا بعد يومين مات ولم يكن في استقبال المطران ا ج د ي د اللي رسموا البابا على ا ل أ ب ر و ش ي ة وصدق ولا بد أن, إيه ان تصدق واحد تاني كان عنده ج ر ي د ة و ا ل ج ر ي د ة دي د ق ب انو يستخدمها ضد البابا كيرلس و مقالات مقالات مقالات في الجرنان بتاعه والناس يقولوا يا س ي د ن كلم حد من المسؤولين يقوله ي ل م و يقوله عيب ي ه د د و لا يا ابني سبوه سبوه يقول لنا رب يا ابني رب ي د ف ع عنكم و أ ن ت م ايه فموطون م ن ا ش د ع و ة يا ابني, ابني, ابني خليه يقول وبعدين فعلا في يوم من ا ل أ ي ا م كتب ح ا ج ة يظهر كده مش على هوا ا ل ح ك و م ة فالحكومه عملت ايه أ ث ر ت ا ل ج ر ن ا ل وصل الخبر بوقت سيدنا شفت الراجل اللي بيشتم فيك مالوا ما يا ب ن ي قفلوا الجرنان قال لي يا ابني زعلتني طب والي ل بيشتغلوا في الجرنان يا ابني ذنبهم ايه طب يا ابني هات ا س م ي ه م نحاول نخل... نشوفلهم شغل في حته ايه في حته تانيه ما كان يدافع عن ن ف س ه ابدا البابا كيرلس كان ن س م ة روحيه نسمه ت ع ز ي ة ا ل س م ا و ي ة وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق ص د ق ولا بد أ ن تصدق ا ل ح ا ج ة اللي ه ق و ل ه ا ل ك م دلوقتي مش حدوته لكنها حاجات حصلت في ع ل ا حاجات ه حصلت ف ع ل ه ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا كنت ناوي أ ك ل م ك م عن قديس من ا ل ص ع ي ض من هنا لكن ا ل ح ق ي ق ة ربنا شغلني و أ ن ا جاي بالسكه إ ن ي أ ك ل م ك م عن البابا كيرلس بنت من البنات كان البابا كيرلس لسه عايش وقالها عريسين ابوها وامها يا بنتي اختاري واحد لحسن د ا ل ي ي ك ت ر ع ر س ا ن ه ا ايه طبور يا بنتي قالت له أنا مش نروح للبابا كيرلس يصليلك ويقولك ل اختار الهوت الاثنين فرحوا عند البابا كيرلس يا سيدنا البنت دي البنت دي بنتنا يا سيدنا وجايلها عارفين فخدستك بارده الله واحد قال له يا عم لا ده ولا ده تعال انت ص ل ي ل ك وحط ايده ع ل ى راسك كده بالصليب وصلى ولا هروح يا بنتي في سكتك نور ان شاء الله في سكتك ايه نور ان شاء الله عدا يوم بعد ك د ه تاني يوم خبط الجيران ايه ا ل ح ك ا ي ة قالوا في واحد م ع ر ف ة وقاربنه واعتياره على بنتكم ممكن يجي يشوفه اهلا وسهلا طال يجي النهاردة بعد ظهره س ا ع ة س ت ة ا ل س ا ع ة س ت ة جه الجار ومعاه ا ا ي ه العريس فقعدت ز ا ت العروسه وقعدوا فبيعرفوها قولها ستي د ه العريس اللي بتقدملك الاستاذ نور عبد المسيح البابا كرولوس قالها بسكتك ايه نور ان شاء الله فقالها العريس ا س م الاستاذ ايه نور وصدق ولابد ان ايه ان تصدق